فعال لما يريد ان قصة أصحاب الأقدود كما وردت في سورة البروج حقيقة بأن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله في كل أرض وفي كل جيل فالقرآن بإيرادها في هذا الأسلوب مع مقدمتها والتعقيبات عليها والتقريرات والتوجيهات المصاحبة لها كان يخط بها خطوطا عميقة في تصور طبيعة الدعوة إلى الله ودور البشر فيها واحتمالات المتوقعة في مجالها الواسع وهو أوسع رقعة من الأرض وأبعد مدى من الحياة الدنيا وكان يرسم للمؤمنين معالم الطريق ويعد نفوسهم لتلقي أي من هذه الاحتمالات التي يجري بها القدر المرسوم وفق الحكمة المطنونة في غيب الله المسلوم إنها قصة فئة آمنت بربها واستعلنت حقيقة إيمانها ثم تعرضت للفتنه من أعداء جبارين بطاشين مستهترين بحق الإنسان في حرية الاعتقاد بالحق والإيمان بالله العزيز الحميد وبكرامه الإنسان عند الله عن أن يكون لعبة يتسلى الطغاة بآلام تعذيبها ويتلهون بمنظرها في أثناء التعذيب بالحريق فقد ارتفع الإيمان بهذه القلوب على الفتنه وانتصرت فيها العقيده على الحياة فلم ترضخ لتهديد الجبارين طغات ولم تفتن عن دينها وهي تحرق بالنار حتى تموت فقد تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحياه فلم يستذلها حب البقاء وهي تعاين الموت بهذه الطريقة البشعة وانطلقت من قيود الأرض وجواذبها جميعا وارتفعت على ذواتها بانتصار العقيدة على الحياة فيها وفي مقابل هذه القلوب المؤمنة الخيرة الرفيعه الكريمة كانت هناك جبلات جاحدة شريرة مجرمة لئيمة فجلس أصحاب هذه الجبلات على النار يشهدون كيف يتعذب المؤمنون ويتألمون جلسوا يتلهون بمنظر الحياة تأكلها النار والأناسي الكرام يتحولون وقودا وترابا وكلما ألقي فتى او فتاه صبي او عجوز طفل او شيخ من المؤمنين الخيرين الكرام في النار ارتفعت النشوه القتيثة في نفوس الطغاة وعربد السعار المجنون بالدماء والاشلاء هذا هو الحادث البشع الذي التفتت فيه جبلات الطغاة وارتكست في هذه الحمأة فراحت تتلذذ مشهد التعذيب المروع العنيف بهذه الخساتة التي لم يرتكب فيها وحش قط فالوحش يفسرس ليقتات لا ليتلذذ آلام الفريسة في لؤم وخسة وهذا هو ذاته الحادث الذي ارتفعت فيه أرواح المؤمنين وتحررت وانطلقت إلى ذلك الأوج الثام الرفيع الذي تشرفت به البشرية في جميع الأجيال والعصور. في حساب الأرض يبدو أن الطغيان قد انتصر على الإيمان، وأن هذا الإيمان الذي بلغ تلك الذروه العالية في لفوس الفئة الخيرة الكريمة الثابتة المستعلية لم يكن له وزن ولا حساب في المعركة التي دارت بين الإيمان وطغيان ولا تذكر الروايات التي وردت في هذا الحادث، كما تذكر النصوص القرآنية أن الله قد أخذ أولئك الطغاة في الأرض. بجريمتهم الفشعة كما أخذ قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لو أو كما أخذ فرعون وجنوده أخذ عزيز مقتدر ففي حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة أتيفة أليمة افهكذا ينتهي الأمر أتذهب الفئة المؤمنة التي ارتفعت إلى ذروة الإيمان تذهب مع آلامها الفاجعة في الأقضود بينما تذهب الفئة الباغية التي ارتكست إلى هذه الحمأة ناجية حساب الأرض يحيك في الصدر شيئا أمام هذه الخاتمة الاتيفه ولكن القرآن يعلم المؤمنين شيئا اخر ويكشف لهم عن حقيقة أخرى ويبصرهم بطبيعة القيم التي يزينون بها وبمجال المعركة التي يقودونها إن الحياة وطائر ملابساتها من لذائذ والام ومن متاع وحرمان ليست هي القيمة الكبرى في الميزان وليست هي التي تقرر حساب الربح والخسارة النصر ليس مقصورا على الغلبة الظاهرة فهذه صورة واحدة من صور النصر الكثيرة إن القيمة الكبرى في ميزان الله هي قيمة العقيدة إن الثلعة الرائجة في سوق الله هي ثلعة الإيمان فإن النصر في أرفع صوره هو انتصار الروح على المادة وانتصار العقيدة على الألم وانتصار الإيمان على الفتنة وفي هذا الحادث انتصرت أرواح المؤمنين على الخوف والألم وانتصرت على جوادب الأرض والحياة وانتصرت على الفتنة انتصارا يشرف الجنس البشري كله في جميع الاعصار وهذا هو الانتصار إن الناس جميعا يموتون وتختلف الأسباب ولكن الناس جميعا لا ينتصرون هذا الانتصار ولا يرتفعون هذا الارتفاع ولا يتحررون هذا التحرر ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الافاق إنما هو اختيار الله وتكريمه لفئة كريمة من عباده لتشارك الناس في الموت وتنفرد دون الناس في المجد المجد في الملأ الأعلى وفي دنيا الناس ايضا إذا نحن وضعنا في الحساب نظرة الأجيال بعض الأجيال لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمه لإيمانهم ولكن كم كانوا يخسرونهم أنفسهم وكم كانت البشرية كلها تخسر كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير معنى زهادة الحياة بلا عقيده وبشعتها بلا حرية فالحطاطها حين يسيطر الضغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأشهاد إنه معنى كريم جدا ومعنى كبير جدا هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق أجسادهم الثانية فينتصر هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار ثم إن مجال المعركة ليس هو الأرض وحدها وليس هو الحياة الدنيا وحدها وشهود المعركة ليسوا هم الناس في جيلا من الاجيال إن الملأ الأعلى يشارك في أحداث الأرض فيشهدها ويشهد عليها ويزنها بميزان غير ميزان الأرض في جيل من أجيالها وغير ميزان الأرض في أجيالها جميعا والملأ الأعلى تضم من الأرواح الكريمة اضعاف اضعاف ما تضم الأرض من الناس وما من شك أن ثناء الملأ الأعلى وتكريمه أكبر وأرجح في أي ميزان من رأي أهل الأرض وتقديرهم على الاطلاق رعد ذلك كله هناك الآخرة وهي المجال الأصيل الذي يلحق به مجال الأرض ولا ينفصل عنه ولا في الحقيقة الواقعه ولا في حس المؤمن بهذه الحقيقة فالمعركه اذا لم تنتهي فخاتمتها الحقيقية لم تجئ بعد والحكم عليها بالجزء الذي عرض منها على الأرض حكم غير صحيح لأنه حكم على شطر التغير منها والشطر الذهيب النظرة الأولى هي النظرة القصيرة المدى الضيقة المجال التي تعنى للإنسان العجول والنظرة الثانية الشامله البعيدة المدى هي التي يروض القرآن المؤمنين عليها لأنها تمثل الحقيقة التي يقوم عليها التصور الإيماني صحيح ومن ثم كان وعد الله للمؤمنين جزاء على الإيمان والطاعة والصبر على الابتلاء والانتصار على فتن الحياة هو طمأنينة القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهو الرضوان والود من الرحمن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا، وهو الذكر في الملأ الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملئ خير منه فإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت منه باعة وإن أتاني مشيا أتيته هرولا وهو اشتغال الملأ الأعلى بأمر المؤمنين في الأرض الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وشاك كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وهو الحياة عند الله للشهداء ولا تحتبنا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين كما كان وعده المتكرر بأخذ المكذبين والطغاة والمجرمين في الآخرة والإملاء لهم في الأرض والإمهال إلى حين وإن كان أحيانا قد أخذ بعضهم في الدنيا ولكن الترتيز كله على الآخرة في الجزء الأخير لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئت المهاد ولا تحتبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئذتهم هوى ذرهم يقودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الاجداث سرعة، كانهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون وهكذا اتصلت حياة الناس بحياة الملأ الأعلى واتصلت الدنيا بالآخرة ولم تعد الأرض وحدها هي مجال المعركة بين الخير والشر والحق والباطل والإيمان والتغيان ولم تعد الحياة الدنيا هي قاتمة المطاف ولا موعد الفصل في هذا الصراع كما أن الحياة وكل ما يتعلق بها من لذائذ وآلام ومتاع وحرمان لم تعد هي القيمة العليا في الميزان انفتح المجال في المكان وانفتح المجال في الزمان وانفتح المجال في القيم والموادين واتسعت آفاق النفس المؤمنة فكبرت استماماتها فطغرت الأرض وما عليها الحياة الدنيا وما يتعلق بها فكبر المؤمن بمقدار ما رأى وما عرف من الآطاق والحيوات وكانت قصة أصحاب الأقدود في القمة في إنشاء هذا التصور الإيماني الواسع الشامل الكبير الكريم هناك إشعاع آخر تطلقه قصة أصحاب الأقدود وثورة البروج حول طبيعة الدعوة إلى الله وموقف الداعية أمام كل احتمال لقد شهد تاريخ الدعوة إلى الله نماذج منوعة من نهايات في الأرض مختلفة للدعوات شهد مصارع قوم نوح وقوم هود وقوم شعيب وقوم لوط ونجاة الفئة المؤمنة القليلة العدد مجرد النجاة ولم يذكر القرآن للناجين دورا بعد ذلك في الأرض والحياة وهذه النماذج تقرر أن الله سبحانه وتعالى يريد أحيانا أن يعجل للمكذبين الطغاة بقصة من العذاب في الدنيا أما الجزاء الاوفى فهو مرصود لهم هناك فشهد تاريخ الدعوة مصرع فرعون وجنوده ونجاة موسى وقومه مع التمكين للقوم في الأرض فترة كانوا فيها اصلح ما كانوا في تاريخهم وإن لم يرتقوا قط إلى الاستقامه الكاملة وإلى إقامة دين الله في الأرض عجن للحياة شاملة وهذا نموذج غير النماذج الأولى وشهد تاريخ الدعوة كذلك مصرع المشركين الذين اتعطوا على الهدى والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وانتصار المؤمنين انتصارا كاملا مع انتصار العقيدة في نفوسهم انتصارا عجيبا وتم للمرة الوحيدة في تاريخ البشرية أن أطيم منهج الله مهيمنا على الحياة في صورة لم تعرفها البشرية قط من قبل ولا من بعد وشهد كما رأينا نموذج أصحاب الأخدود وشهد نماذج أخرى أقل ظهورا في تجل التاريخ الإيماني القديم والحديث وما يزال يشهد نماذج تتراوح بين هذه النهايات التي حقظها على مدار القرون ولم يكن بد من النموذج الذي يمثله حادث الأخدود إلى جانب النماذج الأخرى القريب منها والبعيد لم يكن بد من هذا النموذج الذي لا ينجو فيه المؤمنون ولا يؤخذ فيه الكافرون ذلك ليستقر في حس المؤمنين أصحاب دعوة الله أنهم قد يدعون إلى نهاية كهذه النهاية في طريقهم إلى الله وأن ليس لهم من الأمر شيء إنما أمرهم وأمر العقيدة إلى الله إن عليهم أن يؤدوا واجبهم ثم يذهبوا وواجبهم أن يختاروا الله وأن يؤثروا العقيدة على الحياة وأن يستعلوا بالإيمان على الفتنة وأن يصدقوا الله في العمل والنية ثم يفعل الله بهم وبأعدائهم كما يفعل بدعوته وجيده ما يشاء وينتهي بهم إلى نهاية من تلك النهايات التي عرفها تاريخ الإيمان أو إلى غيرها مما يعلمه هو ويراه إنهم أجراء عند الله أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا عملوا وقبض الأجر المعلوم وليس لهم ولا عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن للأجير وهم يقبضون الدفعة الأولى طمانينه في القلب ورفعه في الشعور وجمالا في التصور وانطلاقا من الأوهاط والجواذب وتحررا من الخوف والقلق في كل حال من الأحوال وهم يقبضون الدفعة الثانية ثناء في الملأ الأعلى وذكرا وكرامة وهم بعد في هذه الأرض الصغيرة ثم هم يقبضون الدفعة الكبرى في الآخرة حسابا يثيرا ونعيما كبيرا ومع كل دفعة ما هو أكبر منها جميعا رضوان الله وأنهم مختارون ليكونوا أداة لقدره وستارا لقدرته يفعل بهم في الأرض ما يشاء فعكذا انتهت التربية القرآنية بالفئة المختارة من المسلمين في الصبر الأول إلى هذا التطور الذي أطلقهم من أمر ذواتهم وشخصهم فأخرجوا أنفسهم من الأمر البتة وعملوا أجراء عند صاحب الأمر ورضوا خيره الله على أي وضع وعلى أي حال وكانت التربية النبوية تتمشى مع التوجيهات القرآنية وتوجه القلوب والأنظار إلى الجنة وإلى الصبر على الدور المختار حتى يأذن الله بما يشاء في الدنيا والآخرة وكان صلى الله عليه وسلم يرى عمارا وأمه وأباه رضي الله عنهم يعذبون العذاب الشديد في مكة فما يزيد على أن يقول صبرا آل ياسر موعدكم الجنة وعن خباب ابن الأرض رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا أو تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يبعده ذلك عن جينه والله ليتممن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون إن لله حكمة وراء كل وضع ووراء كل حال ومذبر هذا الكون كله المطلع على اوله واخره المنسق لأحداثه وروابطه هو الذي يعرف الحكمة المكنونه في غيبه المستور الحكمة التي تتفق مع مشيئته في خط السير الطويل وفي بعض الأحيان يكشف لنا بعد أجيال وقرون عن حكمة حادث لم يكن معاصروه يدركون حكمته فلعلهم كانوا يسألون لماذا؟ لماذا يا رب يقع هذا؟ وهذا السؤال نفسه هو الجهل الذي يتوقاه المؤمن لأنه يعرف ابتداء أن هناك حكمة وراء كل قدر ولأن سعة المجال في تصوره وبعد المدى في الزمان والمكان والقيم والموازين تغنيه عن التفكير ابتداء في مثل هذا السؤال فيثير مع دورة القدر في استسلام واطمئنان لقد كان القرآن ينشئ قلوبا يعدها لحمل الأمانة وهذه القلوب كان يجب أن تكون من الصلابة والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع وهي تبذل كل شيء وتحتمل كل شيء إلى شيء في هذه الأرض ولا تنظر إلا إلى الآخرة ولا ترجو إلا رضوان الله قلوبا مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحيه حتى الموت بلا جزاء في هذه الأرض قريب ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الإسلام وظهور المسلمين بل لو كان هذا الجزاء هو هلاك الظالمين بأخذهم أخذ عزيز مقتدر كما فعل بالمكذبين الأولين حتى إذا وجدت هذه القلوب التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض إلا أن تعطي بلا مقابل أي مقابل وأن تنتظر الآخرة وحدها موعدا للفصل بين الحق والباطل حتى إذا وجدت هذه القلوب علم الله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت آتاها النصر في الأرض وأتمنها عليه لا لنفسها ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلهي وهي أهل لاداء الأمانة منذ كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه ولم تتطلع إلى شيء من المغنم في الأرض تتعاطاه وقد تجردت لله حقا يوم كانت لا تعلم لها جزاء إلا رضاء فكل الآيات التي ذكر فيها النصر وذكر فيها المغانم وذكر فيها أخذ المشركين في الأرض بأيدي المؤمنين نزلت في المدينة بعد ذلك وبعد أن أصبحت هذه الأمور خارج برنامج المؤمن وانتظاره وسط اللعب وجاء النصر ذاته لأن مشيئة الله اقتضت أن تكون لهذا المنهج واقعية في الحياة الإنسانية تقرره في صورة عملية محددة تراها الأجيال فلم يكن جزاء على التعب والنصب والتضحيه والآلام إنما كان قدرا من قدر الله تكمن وراءه حكمة نحاول رؤيتها الآن وهذه اللفتة جديرة بأن يتدبرها الدعاه إلى الله في كل أرض وفي كل جيل فهي كفيلة بأن تريهم معالم الطريق واضحة بلا غبش وأن تثبت خطى الذين يريدون أن يقطعوا الطريق إلى نهايته كيفما كانت هذه النهاية ثم يكون قدر الله بدعوته وبهم ما يكون فلا يلتفتون في أثناء طريق الدام المخروش بالجماجم والأشلاء وبالعرق والدماء إلى نصر أو غلبة أو فيصل بين الحق والباطل في هذه الأرض ولكن إذا كان الله يريد أن يصنع بهم شيئا من هذا لدعوته ودينه فسيتم ما يريده الله لا جزاء على الآلام والتضحيه لا فالارض ليست دار جزاء وإنما تحقيقا لقدر الله في أمر دعوته ومنهجه على ايدي ناس من عباده يختارهم لينضي بهم من الأمر ما يشاء حسبهم هذا الاختيار الكريم الذي تهول إلى جانبه وتصغر هذه الحياة وكل ما يقع في رحلة الأرض من ثراء أو ضراء هناك حقيقة أخرى يشير إليها أحد التعقيبات القرآنية على قصة الأجدود في قوله تعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد حقيقة ينبغي أن يتاملها المؤمنون الدعوة إلى الله في كل أرض وفي كل جيل إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة وليست شيئا آخر على الإطلاق وإن خصومهم لا ينقمون منهم إلا للايمان ولا يسخطون منهم إلا للعقيدة إنها ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية ولا معركة عنصرية ولو كانت شيئا من هذا لسهل وقفها وسهل حل إشكالها ولكنها في صميمها معركة عقيدة إما كفر وإما إيمان إما جاهلية وإما إسلام ولقد كان كبار المشركين يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والحكم والغتاع في مقابل شيء واحد أن يدع معركة العقيده وأن يدفن في هذا الأمر ولو أجابهم حاشاه إلى شيء مما أرادوا ما بقيت بينهم وبينه معركة على الإطلاق إنها قضية عقيده ومعركه عقيده وهذا ما يجب أن يستيقنه المؤمنون حيثما واجهوا عدوا لهم فإنه لا يعاديهم لشيء إلا لهذه العقيده إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد